Red Bond في البعض يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق ويا الحمام يا شوق يا المولة وتنهيد يا شوق يا شوق الحل الثاني ياذمنوش يا شو يا شو يا شو وألذ من فرحته بسبب الموعود أنت عندك يرسل وضر للميسل لك عدد ميسل أقفلت مرسل أنت عندك يرسل وضر للميسل لك ساري و فرح ويمن منج لا روى اليدا Hej, hej, hej, nu lämnar jag för nollan kan O oh, ilma nadee Tegriba Tegriba Tegriba Och äster att ni ha ha ha Tegriba Tegriba Och äster att ni ha ha Ma lawa amam sawa ma dela suni am ya lawa bismal fa'in wa jalna ladin bitam wa qawin يا زينت الصبايا لخل الشوق في قلبي يمتك في الملايه وحياتك يا صبي يا زينت الصبايا لخل الشوق في قلبي يمتك في الملايه We should be sure of our